بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكب بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاء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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفذعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 إنا تخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون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 وَإِنَّكَ لَفِي خِلَطٍ مِّنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ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 يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا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 ليتدبروا آياته وليتذكر أُلُؤلِ الألباب ووَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَاءُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ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 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمثك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وَذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحمث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 هذا فليذوقوه حميم وغتاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاسم أهل النار قل إنما أنا مذد وما من إله إلا الله الواحد القهار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 إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا تويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين